كيف يتغير الواقع كيف يتبدل الحال وامته من اضيعت الصلوات لما تنزل قول الله جل جلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل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 اليس الصلاه هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات اليس الصلاه هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات يكفينا امرا ربانيا واحدا حتى نعلم ايضا قدر الصلاه عند الله اما يكفيك ان الله افرضها فوق السماوات اما يكفيك ان تعلم من قدر الصلاه وايضا من شانها عند الله انها فرضت فوق سبع سماوات وهو بالافق الاعلى ادنى فتدلى فكان قابض او صيني او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى امره ب50 صلاه فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات باجر 50 خمس صلوات باجر 50 الصلاه نور كيف تستطيع ان تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام الى صفوف المصلين ماسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن اضبطوا في صفوف المصلين